طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانه قال حدثنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما كان سعيد بن جبير يقول في الكوثر قلت كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو الخير الكثير فقال محارب أين يقع رأي ابن عباس ثم قال محارب حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت انا أعطيناك الكوثر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت تربته أطيب ريحا من المسك وطعمه أحلى من العسل وماؤه أشد بياضا من الثلج ورواه البيهقي من حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب بنحوه وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي عن ابن أبي مليكه أنه قال, قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مثيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يضم ابدا ورواه مسلم عن داود بن عمر عن نافع بن عمر به. طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثني يحيى قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي سبره واسمه سالم بن سبرة أنه قال كان عبيد الله, كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم وكان يكذب به بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر وكان يكذب به فقال أبو سبرة لعبيد الله بن زياد أنا أحدثك بحديث فيه شفاء من هذا إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثني بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم لا علي فكتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص, ولم أنقص حرفا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش قال ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين وقال ألا إن موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد وهو كما بين ايله ومكة وهو مسيرة شهر فيه مثل النجوم أباريق شرابه أشد بياضا من الفضة من شرب منه مشربا لم يضم بعده أبدا فقال عبيد الله ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا وصدق به وأخذ الصحيفة فحبسها عنده طريق أخرى عنه قال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه عن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا في الجنة مسيرته شهر وزواياه سواء ريحه أطيب من المسك ماءه كالورق أقداحه كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا ثم قال لا نعلم روى عبيد, عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمر غير هذا الحديث طريق أخرى عنه رواها الطبراني من حديث مسلم بن رائب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواية عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن شقيق عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض قال البخاري: وحدثنا عمرو بن علي حد... قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبه عن المغيرة أنه قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض ولا رجال منكم ثم ليختلجن ولا ثم لا يختل جنا دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم طريق أخرى عن عنه في الحوض وغيره قال الإمام أحمد حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء ابن مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمنا ماتت وكانت تكرم الزوج وتعطف على الولد قال وذكر الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية فقال أمكما في النار قال فأدبر والسوء يرى في وجوههما فأمر بهما فردا فرجع والسرور يرى في وجوههما رجاء يكون قد حدث شيء فقال صلى الله عليه وسلم أمي مع, أمك مع أمكما فقال رجل من المنافقين وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه فقال رجل من الأنصار ولم أرى رجلا أكثر سؤالا منه، يا رسول الله هل وعدك ربك فيها أو فيهما قال فظن أنه من شيء قد سمعه فقال ما شاء الله ربي وما اطعمني فيه واني لاقوم المقام المحمود يوم القيامه فقال الانصاري وما ذلك المقام المحمود قال ذاك اذا جيء بكم حفاة عراه غرلا فيكون اول من يكسى ابراهيم عليه الصلاه والسلام فيقول اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ثم اوتى بكسوتي فألبسها فاقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني به الأولون والآخرون ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض فقال المنافق إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراب فقال الأنصاري يا رسول الله هل له حال أو رضراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله المسك ورضرابه التوم فقال المنافق لم اسمع كاليوم قل ما جرى ماء قط على حال أو رضراض. إلا كان له نبت فقال الأنصاري يا رسول الله هل له نبت فقال نعم قطبان الذهب قال المنافق لم اسمع كاليوم فانه قلما نبث قضيب إلا اورق والا كان له ثمر فقال الانصاري يا رسول الله هل له ثمر فقال نعم الوان الجوهر وماؤه أشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من شرب منه مشربا لم يظما بعده ومن حرمه لم يروى بعده تفرد به أحمد وهو غريب جدا رواية عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه قال الطبراني حدثنا أحمد ابن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك هذا الذي تحدث عنه فقال كما بين البيضاء إلى بصرى يمدني الله فيه بكراء. لا يدري إنسان ممن خلق الله أين طرفه قال أبو عبد الله القرطبي وخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث عثمان بن مضعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عثمان لا ترغب عن سنتي فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكه وجهه عن حوض يوم القيامه روايه عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف فقعدا على المنبر فقال إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما خاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث به من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به وعنده إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ذكر ما روية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك أثند البيهقي من طريق علي بن المديني قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجمت وسيكون قوم يكذبون بالرجم والدجال والحوض والشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار وأما رواية المستورد فذكرها القاضي عياض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه سلمة سليما كثيرا وبعد الحديث في هذا كثرت وذكر أكثر من 35 حديثا، ولهذا يقول في سيقول فيما بعد هذه الحديث المتواتره كلها في ذكر الحوض، والحوض من الأمور الغيبيه التي يجب على المسلم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا واحدا. أن يؤمن به ويصدقه أما الذين يعتمدون على عقولهم وينظرون إلى أمور الدنيا فيقيسون عليها الأمور الغائبة فأولئك ينكرون مثل هذا ولهذا أنكروا الصراط وأنكروا الميزان وأنكروا الحوض وكل ذلك ضلال بعيد وتكريب لنبي لنبي الله صلى الله عليه وسلم أما قول عمر رضي الله عنه رجمت ورجم أبو بكر ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياتي من يكذب بذلك ويأتي من يكذب بالدجال ويكذب بالحول ويكذب بمن يخرج من النار فهذا وقع كما قال فمعنى ذلك أن أما الرجم فمعناه رجم الزان المحصن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزان المحصن وكذلك أبو بكر بعده وكذلك عمر وذلك لأن الرجم لم يذكر في كتاب الله جل وعلا وإنما جاء في آية ثم نسخت يعني نسخت التلاوه وبقي الحكم كما في الصحيح عن عائشة قالت كنا نقرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته فرفعت التلاوه وبقي الحكم ولهذا قال سيأتي من يكذب بذلك وقد وقع أن كذب بهذا وهو حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين وأصحابه الذين سمعوه ورأوه شاهدوا ما فعله وأما التكذيب بالحوض فهو تكذيب بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر فمن لم يؤمن به فإنه كذب بجزء مما يجب الإيمان به ما ذكره الله جل وعلا ورتب عليه السلامة من العذاب والفوز بالثواب الذي يعده الله جل وعلا للمؤمن أما الدجال فالدجال يعني يكذب به ايضا لأنه يأتي بأمور تكون على خلاف ما يشاهده الناس أمور خارقة للآدة الذي اعتادها الناس فإنه يسير في العرض كلها ولا يبقى بلد إلا ودخلها إلا مكة والمدينة فإن الله جل وعلا يحميهما فيجعل ملائكة تدوده عنهما كما جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يقول للسماء امطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الرجل وفيقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان شيطان في صورة أمه وآخر في صورة أبيه فيقولان له يا بني آمن به فإنه ربك وهذا من الفتن الفتن العظيمة ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع به فلينأ عنه فإن الرجل يأتي واثقا بإيمانه فلا يزال حتى يتبعه وهكذا الفتن كلها ينبغي للإنسان يبتعد عنها لأنه قد يأتي وهو يزعم أنه لا يتأثر بها ثم يدخل فيها فلا يستطيع الخروج منها لأن الإنسان ضعيف والمقصود أن الإخبارات التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من الآيات التي أعطاه الله إياها إخبارات بأمور غيبية فيجب أن يؤمن بها والذي يردها أو يكذب بها ايمانه مشكوك فيه ان لم يكن خرج من دين الله جل وعلا فهو متعرض لعذاب الله جل وعلا ولسخطه وقد يكون ذلك داعيا إلى أن يكفر بالله جل وعلا لان من جزاء السيئه السيئه بعدها قال الله جل وعلا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني جزاء أنهم ردوه أول ما جاءهم فقلبت قلوبهم وأبصارهم فردوا الحق ولم يؤمنوا به فالله جل وعلا يبتلي العباد ومعلوم ان الإيمان كله بأمور غائبه والذي يحكم عقله ويحكم العاده وما يشاهده لن يؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ما يقوله وجب الإيمان به اما قوله وسيكذب وسياتي قوم يكذبون بقوم يخرجون من النار فقد وقع كذلك ففرق كبيرة مثل المسلمين مثل الخوارج مثل المعتزله كذبوا بهذا وقالوا الذي يدخل النار لا يخرج منها فقوله تعالى وما هم بخارجين من النار فجعلوا آيات الله جل وعلا لهم على حسب أهوائهم يضربوا, بعض يضربوا بعضها ببعض وبعضهم لا ينظر اليها اصلا ولكن أكثرهم جاهر بها وقد تواترت الاحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك انها انه يخرج قوم كثيرون من النار بعدما دخلوها وهذا في حديث احاديث الشفاعه وفي غيرها فان فيه انه صلى الله عليه وسلم يستاذن ربه في السجود فياذن له فيسجد فاذا سجد طال سجوده وفتح الله عليه من المحامد والثناء يقول ما لا يحضرني الان ثم يقول الله جل وعلا ارفع راسك واسأل تعطى واشفى تشفى لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه ما تقع الشفاعة اولا وإنما إذا أمر بها ولهذا قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا فكل, فكل شيء له ولكنه أراد أن يكرمه فأمره بالشفاعة يقول فأقول يا ربي ان قوما دخلوا النار كثيرا فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان يقول فأذهب فأخرجه ثم أسجد مرة ثانية فيقول له اشفع فيقول يا ربي إن قوما من أمتي في النار فيقول في إذ هل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ثم يعود مرة ثانية ورابعة ثالثة ورابعة وفي الرابعة يقول إذن في من قال لا إله إلا الله فيقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأخرجن لا منها من قال لا إلى الله وهذه لله جل وعلا وهذه احاديث ثابتة رواها أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن وغيرهم فكذب بها بعض الناس كذبوا بهذا وقالوا الذي يدخل النار لا يخرج منها وكل ذلك بأمر الله جل وعلا وكذلك بأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم التي يتأيّن على المسلم التصديق بها والإيمان بها. نعم. رواية النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه. قال عمر ابن محمد بن بجير البجيري. قال حدثنا سليمان بن سلمة. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن مجاهد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان فيه أقداح كنجوم السماء أول من يرده من امتي من يسقي كل عطشان أورده الضياء من هذا الوجه ثم قال أرى أن هذا الحديث من صحيح البجيري والله أعلم ولكن أيلة إلى عمان فعلة إلى عمان عمان في قريبة من أيلة إذا كان من أيلة إلى عمان فهو موافق للحديث السادقة نعم ان عمان غير عمان روايه ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال ابو بكر بن أبي عاصم حدثنا دحين قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر عن ابي اليمان الهوز الهوز الهوز الهوزاني عن أبي امامه أن يزيد بن الاخنس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سعة حوضك قال كما بين عدنى إلى عمان فأوسع وأوسع يشير بيده فيه مثعبان من ذهب وفضة قال فما ماء حوضك قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك من شرب منه لم يضمى بعده أبدا ولم يسود وجهه أبدا طريق أخرى عنه قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي امامه الباهلي رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما سعة حوضك قال ما بين عدن وعمان وأشار بيده وأوسع وأوسع وفيه مثعبان من ذهب من ذهب وفضة قيل يا رسول الله فما شرابه قال أبيض من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب ريحا من المسك من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها ولم يسود وجهه بعدها أبدا رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت ابا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان فماه مسلم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد لك زين غير شين ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحرب هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا سنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج عنه مغضبا وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمه حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن مهزم العبدي عن أبي طالوت العبدي قال سمعت ابا برزة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحوض فمن كذب به فلا سقاه الله منه يعني فلا سقاه الله منه إذا كان هذا مرفوعا فهو يحتمل أمرين يحتمل أن يكون دعاء ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا يكون مستجاب ويحتمل ان يكون خبرا فاذا كان خبرا فهو حكم حكم من الله جل وعلا انه لا يسقى الذي يكذب به لا يسقى وهذا يعني له نظائر في الشرع لان من سنه الله جل وعلا في عباده ان الجزاء من جنس العمل نعم وقد رواه البيهقي من طريق أخرى عن محمد بن يحيى الزهلي عن عبد الرحمن بن مهدي عن قرة بن خالد عن أبي حمزة صلحة بن زيد مولى الأنصار عن أبي برزة في دخوله على عبيد الله بن زياد بنحو ما تقدم وقال أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شداد بن سعيد سمعت أبا الوازع وهو جابر بن عمرو سمع أبا برضة الاسلمي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله فيه نيزابان يغتان من الجنة من ورق وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل فيه أباريق عدد نجوم السماء طريق أخرى قال ابن أبي عاصم حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن موسى الشيباني عن صالح عن سيار بن سلامه الرياحي عن أبيه عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا يوم القيامة عرضه من ما بين ايله إلى صنعاء ماؤه أشد بياضا من اللبن واحلى من العسل فيه من الأباريق عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا ومن كذب به فلا سقاه الله يعني منه رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. قال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال. حدثنا أحمد بن إبراهيم. قال حدثنا روح. قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. رواية. أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه قال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة قال إسحاق أنبأنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصح المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يضم آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يضمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى ايله ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل هذا لفظه إسنادا ومتنا يعني آنية الجنة هي الذهب والفضة قول آنيته آنية يعني أن هذا في الله. نعم رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه قال ابن أبي عاصم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سليمان الاسدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عطية عن, ابن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا طوله من الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن آنيته عدد النجوم وكل نبي يدعو أمته إلى حوضه ولكل نبي حوض فمنهم من ياتيه الفئام ومنهم من ياتيه العصبة ومنهم من ياتيه النفر، ومنهم من ياتيه الرجل والرجلان ومنهم من لا ياتيه أحد فيقال قد بلغت وإني لا اب قد فيقول لا الانبياء تبعا يوم القيامة هذا اشد لع الحديث للصالحين عليه بن عباس قوله صلى الله عليه وسلم أولضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والرهط العدد دون العشرة من الثلاثة إلى العشرة والنبي وليس معه وحد فأرفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لهذا موسى وقوم. ولكن انظر إلى فنظرت فإذا وجه الرجال قد سدت الأفوك، ثم قيل لي انظر إلى الأفوك الآخر، فنظرت فإذا وجه الرجال قد سدت الأفوك، وقيل له هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب. ف. الذي يرد الحوض هو المؤمن من آمن به ولا شك أن هذه الأمة امه محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم ايمانا وإلا فهي أقل من جزء من أجزاء الأمم السابقة الأمم السابقة كثيرة جدا وهي آخر أمة وعليها تقوم الساعة والآن قد مضى على هجرته صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1500 تقريبا ولا يزال الأمر فيه ساعة والله أعلم ماذا بقي لا أحد لا يدري ماذا بقي قد يكون بقي من الوقت قبل نهاية الأمة مثل ما مضى وقد يكون أكثر وقد يكون أقل الله أعلم لأن هذه من أمور الغيب والله جل وعلا أخبرنا أن الساعة لا يعلم مجيئها أحد وأنها لا تأتي إلا بغته وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كثيرا فقال الله جل وعلا يسالونك عن الساعة كل علمها عند ربي ويقول جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى كل يفسرون كاد أخفيها يعني ليس المعنى أخفيها عن الناس عن الخلق هذا حصل مخفت مخفات ولكن يقول كاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك يعني هذه مبالغه في إخفائها فهي لا تأتي الناس اللي تبغته كما قال الله جل وعلا فالمقصود أن هذه الأمة أكثر ايمانا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلهذا اتسع حوضه وكبر صار مسيرته يعني عرضه وطوله مسيرة شهر للراكب ويأتي يوم والناس عليه زحام، يتزاحمون عليه من كثرتهم ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته نصف أهل الجنة فهذه الأمة نصف اهل الجنة والامم السابقة كلها على كثرتها لها نصف وهذا من فضل الله جل وعلا ومع ذلك الكفار أكثر فأكثر من على الأرض اليوم كفره لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم وهو قود النار وهذا عام في صحيح البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة ينادي آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ماذا بقي؟ بقي واحد واحد من الألف فإذا التسعمائة وتسع وتسعون إلى النار هذا بعد النار والذي يذهب إلى الجنة جزء من ألف واحد من ألف ولهذا لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم ذلك قالوا يا رسول الله واين ذلك الواحد؟ قال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السودة في جلد الثور الأبيض أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وقال في رواية أخرى منكم واحد ومن يأجوج وماجوج تسعمئة وتسعة وتسعون النار. المقصود ان اهل النار اكثر من اهل الجنه والله جل وعلا اخبر انه سيملأها من ذريه ادم ومن ذريه الشيطان تاخذ منه سيملأها من الجنه والناس فالجنه هم الجن نعم فالذي ياتي مثل وحده من الانبياء ابراهيم عليه السلام ما امن به الا رجل واحد وهو خليل الرحمن هامنا له لوط فقط وخرج من قومه ليس معه أحد ولوط عليه السلام لم يؤمن به واحد من أمته حتى زوجته كفرت به فخرج من قومه ليس معه إلا بناته فأهلكهم الله جميعا، فهو يأتي يوم القيامة وحده ويقول يا ربي قد بلغت ولكنهم ما قبلوا فالمقصود أنه لكل نبي حوض وحوضه حسب ما تبعه من الأنبياء وقول بعضهم إن إلا يستثني, يستثني صالح قل ان حوضه ضرع ناقته فهذا غير صحيح هذا غير ثابت لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قول قيل نعم قال روى البيهقي من طريق روح ابن عبادة عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة ثم قال ورواه البخاري من وجه آخر عن مالك واخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن قبيب بدون ذكر أبي سعيد والله أعلم <تصفيق> الله عالم. صل الله وسلم على